بسم الله الرحمن الرحيم والندى اذا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غَوَى وما يَنطِق عن الهوى انه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مِرَّة فاستوى وهو بالغفق الأعلى ثم جنا فتدلنا فكان قاد قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتناه له على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سجرة المنتهى عندها جنة إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما قرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمكم ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها, سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهر الأنفس ولقد جاء الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم, شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله